لي هم حار الوباء خاتما المصطفى والمرتضى وابناهما فاطمه وابنهما خاتما لِخَمْسَةَ عُفِي بِهَا حَرَ الْوَبَاءِ الْحَادِ <سؤال> up <laughs> to me.